صح يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يلبيك سر الله وجيت ومحد السرك عرف معناته غير بس صلوا رسولاً لي أراه لأن اسمك طرسم الآيات أنت سر الله واسرار الوجود وانت عالم وحدك بحذات لأن زقيت العلم من الرسول وتعلم الإنجيل وبتوراته وحكمت كل الرعية بلية تاج تاجك من الله يردت مرضاته وبخوص تخصف نعلك وزهدك عجيب وخشنت البسق وتكبت غيرك غيرك غيرك أخ مصبط ياهو من ينام ويأيتام يهل دمعات وياهو مثلك يضحك بوجه الحروب هنا يحبك البيت من غزوات بحار بحر لا مبحر سبعة من البحور مولاي بحار لا مبحار سبعة من البحور علمك ومن يوصف الجلمات حيرت يا علي أرباب العقول وصنف دمك حارة وبعينات بحار بحر لا مو بحر سبعة من البحور علمك ومن يوصف التشلمات حيرت يا علي أرباب العقول وصنف دمك حارة وبعينات ماكو غيرك صار بفراش الرسول يا بن عم المصطفى مبيات وياه سياف ومبارز ما يهام وحده ما يثني ضربات اكو غيرك يا علي يا علي صح يا علي يا علي يا علي اكو غيرك يا علي اكو غيرك اكو غيرك يا علي شمس النهار الى ردة والفرض ما فاته بل يا سلطان والله بل, بل يا سلطان مثلك بالثلاث بل يا رجع يطلق الدنيا يا سلطان مثلك بالثلاث بل يا رجع يطلق الدنيا. دنيا تبكي من السماء انت عليم لانه ربك صاغك بقدراتك ادم بتفاح من باع الجنان انت بشعير ملك الجنات جنات جنات الى الشاعر الاستاذ السيد عدنان الحمامي بكل زقاق من السماء انت عليم لانه ربك صاغ ثب قدرات ادم من باع الجنان انت بشعير ملكت جنات يا علي الي بي سر لنوجد وما حد لسرك عراف معناه غير بس الله ورسوله اللي عرف لان اسمك ظل لا يا